وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً وَأَتُلِيتَ مَا أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَكُونُ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 فَإِنْ طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا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 وَبَتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُنِكَ حَفَّنَ أَنَّسَتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَبَفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْ وَلَهُمْ وَلَا تَأْكُلُهَا إسْرَافًا وَبِدَارًا أَيْ يَكْبُرُ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 فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصر ولأبويه لكل واحد منهما السلس مما ترك إن كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فليم الثلث فان كان له اخوه فليم السدس من بعد وصية يوصي بها أغذين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَنِيًّا حَكِيمًا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوصِي بِهَا أَوْدَيْن وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِلَّا مَكَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ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 فإن كانوا أكثر من ذلك فهو شركاء في الثلث من بعد وصيه يوصى بها دين غير مضار وصيه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 وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مبين واللاتي يأتين الفاقشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فَإِن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا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 ان يوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما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 ولا تأكلون لتذهبوا ببعض ما اتيتموه الا ان ياتي نبي فاحشة مبينة واشرهم بالمعروف فإن كرهتموهن فغساء تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج كَانَ كان زوجي واتيتم إحداهن فَلَا فلا تاخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا واثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وَأَخَذْنَا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقة وساء سبيلاً حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاة وأخواتكم من الرضاعة وأمات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن اَنَّتِيَ ذَخَلْتُمْ بِالنَّفِ إِنْ لَمْ تَكُونُوا ذَخَلْتُمْ بِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ان الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء كذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتون اجورهن فريضه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 من بعد فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخبار فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم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 وَلِكُلِّ جَنَّةٍ مَّوَالِيٌّ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ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 وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً وَأَتُلِيتَ مَا أَمْوَالُهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَكُونُ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 فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤت السُّفَهَاءَ لَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامَةً وَرَزْقُهُمْ فِيهَا وَكْسُوْهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَبَتَلُ الْيَتَامَ حَتَّى آل فإذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا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 وَإِذَا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا مغروفا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 فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصر ولأبويه لكل واحد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 إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَنَا مَنَّ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِلَّا أَنْ لم يَكُنْ لَهُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُمْ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْ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 فإن كانوا أكثر من ذلك فهو شركاء في الثلث من بعد وصيه ان وصياها او دين غير مضار وصيه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 والتي يأتين الفاقشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِ أَا مِنْكُمْ فَإِن فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوء وَابْجَهَالَتِ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ وَلِيًّا حَكِيمًا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 أولئك اعتدنا لهم عذابا اليما يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلون لتذهبوا ببعض ما اتيتموه الا ان ياتي نبي فاحشة مبينة واشروه بالمعروف فإن كرهتموهن فغساء تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج إن كان زوجي وآتيتم إحداهن فَلَا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا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 إنه كان فاحشة ومقة وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأمهاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أربعنكم وأخواتكم من من الرضاعة وأمات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن انَّتِي ذَخَلْتُمْ بِالنَّفَإِنْ لَم تَكُونُوا ذَخَلْتُمْ بِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَهُ مع ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتون اجورهن فريضه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 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا ان تكون تجارة عن تراض منكم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 وَأَعْتَدْنَا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر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 ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤت من لدنه اجرا عظيما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 سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مسكم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا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 من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غيرا اسمع ورائنا ليا بألسلتهم وطعنا في الدين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 يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس بجدك فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن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 بَلِ اللَّهُ زَكَّى مَن يَشَاءُ وَلَا يُغْلَمُونَ فَتِلْكَ أُنذُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى به إِثْمًا بَيْنَنَا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 أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله بسم الله الرحمن الرحيم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 وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً وَأَتُلِيتَ مَا أَمْوَالُهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّقِيبِ وَلَا تَكُونُ أموالهم إلى الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا وان خفتم لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع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 إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَنِيًّا فَكِيمًا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ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 فإن كانوا أكثر من ذلك فهو شركاء في الثلث من بعد وصية أو صدقة أو غير مضار وصية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 وابي جهاله ثم يتوبون من قريب يَتُوبُ يتوب الله عليهم وكان الله وليا حكيما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 أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُ النِّسَاءَ كَرْهًا ولا تقلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فغساء تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج كان زوج واتيتم احداهم نقيا فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما مبينا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 وأخواتكم من الرضاعة وأمّات نسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين مَا إلا ما قد سلف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 وَذَلِكُمْ ان تبتغوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مسافحين فَمَا اِسْتَمْتَاتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُنَّ أُجُورَهُنَّ فريضة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 وَمَن لَّمْ يَسْتَقِمْ بِكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخبان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 ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تَكُ حسنه يضاعفها وَيُؤْتِ من لدنه اجرا عظيما فكيف اذا جئنا من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 119. سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا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 مَا وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ هُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيَالِي بَأَلْسِنَتِهِمْ وَطَأْنًا فِي الدِّينِ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 يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس أزوها فنردها على أدوى بسم الله الرحمن الرحيم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 وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً وَأَتُلِيَ تَمَامَ وَلَهُ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالْقَيِّبِ وَلَا تَأْكُلُ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 فَإِنْ طَبْنَا لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَلِيَ أَمْ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 وَبَتَلَ الْيَتَامَى حتى إِذَا بلغوا النكاح فَأَنكِحُوهُنَّ بِمَالِ منهم رشدا فادفعوا ۚ وَلَا ولا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَوْلَادِهِمْ وبدارا مَرْضَاتِ يكبروا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 مِن بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوصِي نَبَأَ أَوْدَيْن وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِلَّا مَكَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ من بعد وصية توصون بها أو ذاين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السلس فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً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 واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا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 ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا ان يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فغساء تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج